وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُتْبِعُ إِلَيْهِ يَمُنَّعْكُمْ مَطَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلَّ فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تولوا فإن يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ نُرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَكْنُونَ فِي صُدُورِهِمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليهل وكم ليهل وكم ألكم أحسن عمل ولن قل إنكم مذعورون من بعد الموت الذين كفروا لا لاقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق ما كانوا به يستهزؤون ولئن أبقنا الإنسان منه رحمة ثم نزعلنا منه ثم نزعلنا منه إنه ليوسف من كفور ولئن أبقناه نعمة أبعد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 وذلك ان يقوله <تصفيق> مُفْتَرَضَاتَهُ وَالْعُمَمَ اسْتطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله وَالْعُمَمَ اسْتطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إِن كُنْتُمْ صَالِحِينَ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ الله وَأَن لَا إله إِلَّا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 من كان على بينة من ربه ويطلوه شاهد منه ومن قبله ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يغفر به من الأحزاب فانه موعد فلا تك في مرية منه إنه الحق للربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أولئك الظالم الذي نقضون عن سبيل الله ويذقونها عوجرا وهن بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من الأولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يتصيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهن كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم غلاءك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فريقك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً؟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 شَرَّنَا اِثْمَنَا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا اِثْمَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادٌ نَبَالِ الرَّ وَمَا الرَّ وَمَا نَهَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وما قال يا قوم أرأيت أن كنت على خير ربي وأتالي رحمة وأتالي رحمة من عبدي فعُنيت علي أنُلزمكمها أنُلزمكمها وَأَنْتُمْ أَلَكُم مَعَ الْجِمَالَ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ لَا قُرَبٌ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَى أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عن بخزاء إلا الله ولا آله الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للمذين متزدري أعينكم لي يأديه الله خير. اللهم أعلم بما تعرفهم إني إذا الذين الضالين قالوا يا نوح قد جاءنا الفناء فأكثر قجدانا فأتنا بما تعذنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قل إن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 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ كُلَّ مَنْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ من كما تصحون، فسوف تعلمون من يأتي عذابه يخصه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وثارت النورق النحن فيها قل نحن فيها. وَنَأَى الأَمَل وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَمَا تَأْنُوحُ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي معزل وَكَانَ فِي رَأْسِ الْيَأْوُلِ يَرْكَمْ عَنْ عَلَاتِهِمْ قَالَ سَأَوِي إلَى جَبَلٍ يَعْصِيُنِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إلَّا الرَّحْمَنِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَنِنَا الْمُضْرَفِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ غِلَالِ مَاءٍ وَسَمَا أُقُلِ عِينُ وَظِيلَ مَاءٍ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَظِيلَ مَاءٍ وَقُضِيَ الْأَمْرُ عَلَى الجنة وقيل بعدا للقوم الظالمين ولدا نوح رضوا فقال ربي إن نبني من أهله وإن وعدك الحق وإن وعدك الحص وأنت أحكم الحاكمين قال يا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 قيل يا نوح احبط بسلام إنا وبركات عليك على أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من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 إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تحقنون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يُصْلِصِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ نَجْرَارًا وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَكُنْ لِلْمُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نحن بذلك الآلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بما قال يوم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذهم بما صيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ويستخلف ربي قونا غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حكي ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين ونجيناهم من عذاب الغلير، وتلك عادٌ جحدوا بأيات ربهم وعصوا رسوله، وعصوا رسوله واتبعوا أم وكل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة، ألا إن عادا. ربهم ألا بودا لعاد من قوم هود وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله خيره هو من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آبا وأثاني منه رحمته فمن ينصرني من الله لعصيته فما تزيدون لي غير تفسير ويا قوم هذه ناقة الله من آية فذوها تأكل, تأكل في أرض الله ولا تمسوها بس ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذابهم قريب فاعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين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 I'm it. مجيد فلما أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رحيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقه وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنت قوة أو آويل أو رتن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا قرأتك إنه مصيب هذا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلن يجب ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيب. قال يا قوي عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنبين ويا قوم أوفوا المكيال والمهدان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء آلاءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آبائنا أو, أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنكنا أنت الحليم الرشيد قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وردقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أصالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله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 لِلَّهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالَ يَا شُعَيْبُ مَا لَكَ فَهَكَثِيمًا مِّمَّا تَزْعُمُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ كَثِيرًا بَاعِثًا وَلَوْلَا رَأْضُكَ لَرَجَنَّا وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَنِيدٍ قَالَ يا الله ودخلتموه رأيت ودخلتموه رأيت فجرية إن ربي بما تحملون رحيق وياقوم يعملون على مكانسهم نعيم سوف تعلون من يأتيه على هو كاذب وارتصبوا إني معكم رقيب ولما جاء أولنا نجينا شعيبا والذين آمنوا ما هو برحلة منا نجينا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بيارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد التمود ولقد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 من أنباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أضمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من إلا ما داء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ولي ظالمه إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لا لمن خاط عذاب الآخرة ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتنا فكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيوه وسعين فَمَنَ الَّذِينَ مَشَوْا فَفِيمَ مَا لَهُمْ فِيهِ دَفْئُهُمْ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّهُ رَبُّكَ ففيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما لا يوفيهن ربك أعمالهم إنه بما يعملون فَاسْتَقِيمَ كَمَا أُمِرْتَ مَن تَّبِعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لكم أولياء ثم لا تنصرون وأقلوا الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذات اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن فلو لا كان من القرون منهم قبلكم ألو بقيتي ينهون عن لساد في الأرض إلا قليلا من إلا قليلا منهم تبع الذين ظلم ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا ولذلك غلفهم وتمسك ما تربكنا إلا أن جهنم من الجنّة والناس أجمع وكلنا قص عليك من أذى الرسل ما نثبت به فعذبك.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 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله والاهي يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تحبه